السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام مشاهدي قصة الصراع أهلا ومرحبا بكم تحدثنا في الحلقة السابقة من قصة الصراع عن مشهد رائع من مشاهد الصراع بين الحق والباطل وكان أحد أبطاله وهو الذي يمثل جانب الشر وليس جانب الخير وليس جانب الحق كان يتمثل في السلطان والقوة ورأينا نهايته كيف أن الله تبارك وتعالى أغرقه وأغرق قومه جميعا وكان هذا يتمثل في فرعون وهامان وجنودهما واليوم إن شاء الله رب العالمين في هذا المشهد من مشاهد قصة الصراع نجد البطل القصة الذي يمثل الباطل هو سلطان المال والعلم والذي يتمثل في قارون من هو قارون؟ ما علاقته بفرعون وما علاقته بموسى عليه السلام؟ كم آتاه الله من المال؟ كيف استغل هذا المال وكيف أنفقه؟ ما نظرة الإسلام إلى المال؟ كيف كانت نهاية قارون؟ كل هذا نتحدث عنه اليوم إن شاء الله رب العالمين ولكن بداية يسعدنا سعادة غامرة أن يكون ضيف هذه الحلقة هو أستاذنا وعالمنا الجليل الأستاذ الدكتور جمال عبدالهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا أهلا ومرحبا وسهلا أستاذ أحيكم الله وحي أستاذ المشاهدين أكرمكم الله دكتور جمال من قارون وما علاقته بفرعون وما علاقته بموسى يعني يعني الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا وذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيراً أو ليصمت أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل أمنك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما ربت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أمنك حميد المجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت إذا شئت جعل حزن سهل فاللهم اجعل امرنا كله سهلا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا اللهم ينفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما ينفعنا انفعنا بما علمتنا يعني النص القرآن يقول إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه هذا الرجل يعني واضح أنه يعني كان من بني إسرائيل ولكنه يعني كفر بالله عز وجل وكان له موقف داعم لفرعون في حربه لبني إسرائيل وحربه لله ورسوله يعني وظف ماله وكان له لما يقول رب العميل وقد أرسلنا موسى بآيات سلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب لما هذا الجمع بين يعني بين فرعون وهامان لأن هامان كان وزيره أو كذا ولكن لماذا الجمع بينهما وبين قارون لأن قارون هو من أولا من بني إسرائيل وباع نفسه لفرعون وكان على دين فرعون بمعنى القفر بالإيمان بالله يعني كفر بالله وباليوم الآخر ووظف ماله وجهده لحرب الله ورسوله ولحرب الإسلام يعني وظف ماله لا لنصرة المساكين والله سنتحدث عن توظيفه طو... للمال وكيف نعم. بغى على قومه ولكن... ولكنه هو من كان ولاؤه ل... لفرعون وهامان وللشر وللتحريض يعني هو كان حتى موقف تحريض هتذر موسى قومها ليفسروا في الأرض ويذرك وآلهتك طيب هذا هذ عن علاقته بفرعون فماذا عن علاقته بموسى عليه السلام يعني هو كان يكره موسى كرها شديدا يعني كما في يعني لأن, لأن موسى كان يعلمهم أن في المال حق سوى الذكاء وحق معلوم للسائل والمحروم وأن الرفوض المال ده عارية في يد الإنسان ويجب أن الرفوض يوظفه في وصالف الشرعية يعني سيدنا موسى بدأ يتدخل في أمور كده بالنسبة لهم شائكة يعني ينفع في, في الكلام فيها يعني, يعني زي ما قال القوم شعيب اللي شعيب صلواتك تأمرك أن نفعل ما في أن نفعل ما يعني النص الرفوض أموال في أموالنا ما نشاء وربنا بتدخل حتى في المعاملات المالية هو أيضا مش إيه زي حتى في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت الردة وامتنع قطاعا دفع الزكاة قالوا احنا كنا بنتفحى لمحمد صلى الله عليه وسلم التفحى هي يعني فرد علينا ان احنا نتفحى كمان وامتنع عن دفع الزكاة ولكن هيدا دكتور جمال ان هو كان فيه علاقة اخرى بينه وبين سيدنا موسى انه كان ابن عم لموسى عليه السلام وان هو عندما تحدث موسى في هذه الامور اللي فيها فلوس وهيبدا يدفع فيعني يعني تحدث الى بني اسرائيل ان موسى بيقول ان من زنى يرجم فكيف بنا إذا اتهمناه في الزنا حتى يرجم ونتخلص منه وبالفعل استأجروا يعني امرأة ويعني كذبت على موسى عليه السلام ولكن عندما جاء موسى وأرسل إلى المرأة أنطقها الله بالحق وسجد موسى لله يعني شاكرا لأنعمه ما مدى صحة هذا الكلام؟ هذا الخبر دوارد في يعني في في كتب التفسير وطبعا ده يبين لنا إن أعداء الإسلام ما بيخافش الامرا حد تشويه الرسالة ولكن يحاولوا النيل من سمعة الدعاء الى الله عز وجل والرسل فاتهام لرسول بانه يعني ارتكب جريمة زنا مع السيدة وعشان كده اعتقد موسى عليه السلام لما اقسم على سيدة الذي يعني يعني يعني استحلفها بالله عز وجل الذي يعني أغرق بني إسرائيل أن, أن تقول الحق يعني الحديثة دي بعد الغرق فرعون ومن معه يعني إذن بقيها قارون كان لسه لم يخسف به فهي فعلا بين يدي الله عز وجل ربنا أنطقها بالحق وقالت لا أنا هو براء من هذا الذي رميته به فلكن هو الشاهد ان هذا الإنسان كان حريصا على تشويش سمعة موسى عليه السلام رغم أنه كان ابن عمه وليس ابن, ابن... ابن عمه نعود إلى قارون مرة ثانية إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم كيف كان بغي قارون على قومه يعني هو البغى على قومه أولا ربنا سبحانه وتعالى لما بيعط المال ده ده عارية ربنا جعل فيه مصارف لل. فيه حق معلوم يعني بداية الله أعطاه مالا كثيرا مالا كثير هذا المال كان يصرف في مصارفه الشرعي أنه أولا بينصر الله بينصر رسوله بيعطي الفقراء حقوقهم وعطيهم بيجهز السرايا والبعوس التي تخرج تجاهد لتحريم مزل المقدس مثلا في سبيل الله يعني يوظفه في لأن ربما قاله رب رب ابتغي فيما تكى الله الظهر الأخيرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا والرسول محمد صلى الله عليه وسلم قدم لنا مزل على سبيل المثال يعني نموذج عاملي إنه هو كان بمجرد أنه حمل رسالة الإسلام يعني وجد من يعاونه بالمال زي ابو فقر يعاونه بنفسه وماله نعم يعني الحديث عن المنهج الاسلامي في التعاون مع المال له حديث خاص بما فيه حديثنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ولكن نعود الى قارون انه بغي قارون وظلمه لقومه بانه يعني ماذا فعل انه منع الزكاة ام انه جلب هذا المال من حرام ام انه كان يسرف في هذا المال ام انه كان يظهر يعني هذا المال يتزين به حتى يحرك قلوب النص الناس النص القرآني إن قرون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتينه من الكنوز ما إن مفاتحه لا تنؤ بالعصبة وللقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما أتاك الله الدار الأخيرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله لك ولا تبغى الفساد في الأرض إن الله لا يحب المستدين يبقى في الحاجة أو الواضح من النص القرآن إنه يعني عنده افتخار شديد بالمال الذي بين يديه إنه عطيته عنده مال كتير عن على علم عنده وفي نفس الوقت منع تصريفه في المصارف الشرعية نمرة لا تستخدمه في الفساد نعم. يعني يكون إن الإنسان ربنا يعطيه مال وهو نعمة فيوظفها في طاعة الله في نصرة دين الله في المسحة لقلوب الفقراء المسيكين لكن ده بيفسد يعني وظف ماله في نصرة فرعون الذي يحارب الله ورسوله نعم. الذي يزبح ويقتل ويحارب الدعوة الإسلامية ويقتل فإذا هو وظفه توظيفا يعني يغضب الله عز وجل وبالاضافة الى ذلك انه ما في يمكن نوع من ربنا قال ولا تبسطها وابتغ قال و... ولا تجعل يداك مغلولة ارعاق ولا تبسطها كل البص فتقعد هنا في في يرد و لا تبذل تبذيره فكان تبذير عنده مال فانصرفوش في المصارف بل بيستخدمه فيما يعني يغضب الله عز وجل إذن هذه كلها وجوه من أوجه البغي القرآن يعني توقف عند كلمة فبغى عليهم حتى تكون مبهمة حتى قد يكون هو يعني بغى بكل أشكال البغي هذه التي نحاول فيها ونتحدث عنها ولكن مادم النص القرآني لم يحدد واحدة فقد يكون بغى بشكل من هذه الأشكال أو بها جميعها لن نتوقف عند هذه النقطة ولكن يعني ننتقل إلى النقطة التي تليها وهي حضرك بتقول انه هو قد يكون منع المال قد يكون يعني ما بيدفعش زكاة قد يكون بيستخدمها في مواساة ومساندة فرعون طيب وما النظرة الاسلام للمال ازاي يعني كيف ينظر الاسلام للمال يعني رب يعني, يعني احنا نقدم نموذج من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم طب. يعني الرسول السلام يعني كان يرعى الغنم وكان يتاجر لكن لما كلف بالرسالة كان بالضرورة يتفرغ من الذي سار على مساندته بالمال وهو دعص بالحياة أبو بكر الصديق صلى الله عليه بنفسه وماله وله يد يكافئ الله خديجة لقد وستني بنفسها ومالها يعني هذا نموذج. سيدنا أبو بكر الصديق عنده مال وكان فيه عبيد أسلامه منهم بلال ففتداهم بالمال علشان يعني ما يبقوش رقيق في يد العدو يعني إذن استخدموا في فك أسر إخوانه ايضا عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف وعثمان عف تجهيز جيش العسرة جهزوا تجهيز جيش العسرة الذي خرج لقتال الروم البيزنطيين وتحرير الأرض المقدسة ده نفخ في سبيل الله على الجانب الآخر لما نشوف قريش لما خرجت في بدر رصدت ما لها علشان تحارب الله ورسوله وزلك ربنا يحذر محمد صلى الله عليه وسلم قال و... و... ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرًا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وعش... يبدو ذلك في أبو جهل لما أعلن على مجلس لنريدن بدرا ونرحر الجزور ونطعم الطعام و... ونسق الخمر و... وتضرب علينا القيان بالدفوف فلا تزال العرب تتحدث بمسيرتنا. فلك زل تهابنا أبداً. يعني إذا ما تقول الفرق بين المؤمن والكافر يعني كل ينفق ماله ولكن هناك من ينفقه في مرضات الله وهناك من ينفقه في سخط الله سبحانه وتعالى. طيب آه دكتور جمال. لم يش مش فقط هذا يعني يعني لما النموذج لما الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين المهاجرون وصلوا إلى المدينة المنورة وكانوا فقراء ولعندهم جساكن فآخر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. نعم. فطبعا المهاجرون قالوا الرسول الله اقسم لنا مزارع النخيل بيننا وإخوانا قال لا احفظوا الأصول لكن هم يقومون على يعني زراعتها وفي النهاية تقتسمون الصامرة يعني إذا المفروض يعني المشاركة يعني المال يستخدم في, في التكافل بين ابناء الأمة الواحدة في نصرة الله في نصرة رسوله ونصرة الحق وأهل لما الجانب الاخر قرون ده فرعون بيققى حارب الله ورسوله حربا لا حوادث فيها وده وبالتالي والمسلمون في, في مستضعفين فكون انه يستخدم هذا المال في نصره في حرب الله ورسوله دي القضيه عشان كده بيقول ابتغ في ما الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الطيب بما اننا نتحدث عن قارون هذا الرجل الذي اتاه الله من الكنوز والمعروف ان الكنز مال مدخر لا يستخدم يعني, يعني ده دي كلها حاجات مكنوزة مش اللي بيصرف منها كمان ما ان مفاتيحه لتنوق بالعصبة قول القوة لو ناس كتير جدا بيشيلوا المفاتيح مش بيشيلوا الاموال بيشيلوا مفاتيح السنديق مش هيقدر يشيلوه ايه ده؟ كنا بنتكلم عن رجل كهذا عنده كل هذا المال وبنقول انه نموذج سيء فهل الاسلام ينظر الى الغنى على انه سيء؟ هل, هل النظرة الصحيحة ان الواحد يكون فقير؟ لا يعني هو نعمل المال الصالح في الرجل الصالح وربنا قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في سق لسنبلا مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله وعشان عليه والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال عبد من صدقة قط طب أستاذنا هنستكمل الكلام عن إزاي إن الإسلام يراقب في الغنى ولكن بشروط ولكن معنا أستاذ عبد الباسط من مصر أهلا وسهلا السلام عليكم مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا ازيك يا دكتور اشرف ربنا يخليك يا فندم يا دكتور جمال انا بسبارك في حضرتك الحمد لله الحمد لله سعادتك عايزين نعرف راي حضرتك في من يستخدم مال الدولة في مصالحه الخاصه هذا امر الامر الثاني كيف نفعل قول الحق توراى سبحانه ولا تجعل ذلك مغلولتين الى عنقك وقول تعالى وَأَمَّا بِنْ ربك رَبِّكَ حاضر جزاكم الله خير لنا صاحب يعني سنعود إلى سؤال صاحب الباصط ولكن كنا حابب تتكلم عن كيف أن الإسلام رغب في الغنى وفي م. جلب المال ولكن بشروط شروط في جلبه وشروط في استخدامه وإمكانه يعني يقول الرسول علمنا أنه ما نقص مال عبد من صدقة القط ورب العالمين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافاً كثيراً والله يقبض ويبسط ولي ترجعون وجه أبو الدحداح قدم لنا نموذج عملي قال له يا رسول الله ربنا يريد قرضا قال نعم قال له شدك عندي في البستان في حتة الفلانية أنا أقرضت لربي فقال ربح البيع أبو الدحداح هذا نموذج اللي هو بينفق لأن ربنا قال له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه فده يعني إذن مؤظف ماله يعني ق أقرأ البسمة قرض لله عز وجل يعني وهب ماله لنصرة دين الله عز وجل فإذا ر رسلنا ثلاثه الأقسم عليهم ما نقص مال عبد من صدقة قط فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى نعمل مال الصالح في يد الرجل الصالح فحدث في حد ربنا سبحانه وتعالى لما قال في أموال حق معلوم للسائل والمحروم في مال سوى الزكاه حق سوى الزكاه وبعدين في عندنا أموال الركاز حوالي عشرين في المية كل دي على شيء ربنا فرض في أغموال الأغنياء ما يسع الفقراء فإذا جاع الفقراء أتم الأغنياء فإذن وبعدين لازم المال يكون مصدره حلال رسول الله يقول كل ما نبت من سحت فالنار أولى به إن الإنسان لا ينزل في بطنه اللقمة من حرام لا يستجاب له دعاء أربعين لينة وحدث عن الرجل أشعة أغرب يطيل الصفر يقول يا رب يا رب ما طعامه حرام ما حرام ووذي بالحرام فأنا يستجاب له فحذر ال ال ال ال ال رب سبحانه وتعالى تعالى قلت المحرم عليكم ربكم يعني التحريم على إنه الجاحد المال يمن حرام فذلك لابد من المصدر الحلال ويؤدي حق له فيه حل موعد الزكاة بيؤدي حق ربنا سبحانه وتعالى بي بيجه السرايا والبعوذ زي ما فعل الصحابة رضوان الله عليهم. نعم إذن يعني لا يراغب في الفقر ولكنه يراغب في أن نتحرك وأن نسعى ونكتسب أرزاقنا بشرط أن نكتسبها من الحلال وأن ننفقها في الحلال وأن نخرج حق الله فيها سواء زكاة أو صدقة أستاذنا حيث نستأنف حديثنا ونجيب عن سؤال أستاذ عبد الباصط في من يستخدم أموال الدولة لمصلحته الخاصة وفي التوفيق بين ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وقولي تعالى وأما بنعمة ربك فحدثني جوا عن كل ده ولكن بعد الفاصل مشاهدينا الكرام نلتقي بعد الفاصل موظف مكتب والمكتب ده فيه مكان التصوير فعاوز صور ورق بتاعه هو الخاص منش بتاع الشغل ممكن يصوره على مكانة الشغل من غير ما يقول لصاحب المصلحة واحد بيركب اتوبيس الحكومة وما بيفعش تذكره ويقول ده بتاع الحكومة واحد في مصلحة معينة وبيستخدم التليفون لاغراضه الخاصة سائق بيستخدم سيارة الدولة وبيخلص المشاوير اللي هو طالع فيها وبيبدأ يتحرك باقي اليوم في مشاوير خاصة له هو رجل يستخدم اموال الدولة لمصلحته الخاصة راجل عنده هو مسؤول عن خزنة بياخد ألف ألفين عشر تلف أول الشهر وبيدبر أموره بيهم وأخر الشهر بيرجعهم تاني اي حكم ده دكتور جمال هل الكلام ده ينفع من يستخدم أموال الدولة لمصلحته الخاصة هل هذا الكلام يجوز ده سؤال سعب بسط رسول السلام يعني يعني نهى عن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام هذا حرام طبعا يعني انت بتتكلم لأبسط الحاجات انما لما تباع أصول شركات بغير أسمانها الحقيقية مثلا أو مثلا تصرف الأموال في غير مصارفها الشرعية على مستوى كبير. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما الرجل جاء راح يجمع الزكاة ورجع وقال هذا لي وهذا لكم قال له هل جلست في بيتي أريكم أمكم عشان تقول وقال ردوا إلى بيت من المسلمين آه ونهى عن الغلول. المفروض الواحد يقول شيء رجل خدعة بايا من الغنائم والرسول صلى الله عليه وسلم قال يتجرجا. يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم من من أخذ المال الحرام لكن ده حاجات بسيطة والذين مال بيضحوا بثروات الأمم والشعوب بأبخص الأسماك يباع مثلا أشياء سلعة من السلعة زي البترول واللي بيع الغاز بأسعار أقل من سعر حقيقة لأعداء الأمم دي مسألة دي مسألة مش قضية بسيطة حكيت تركب بلوثبيس ولا ركب دي مسألة طبعاً هو حرام لكن يعني يعني ما خف كان أعظم يعني في في الفهم يعني الصديق الواحد يعني أو حلن. أو يحجب أموال الأمة يخرجش زكاة الركاز مثلا ويعيشين في المية من من أموال ما تخرجه الأرض الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاء والنار يعني فمسألة أو عام القل الدخول في قروض ربوية ربوية تا ووو وتأكل الأمة ربا يعني ذم هذه مصيبة عظيمة أيضاً المفروض إن الإنسان يواجه نفسه إنه بيأكل الربا غصبا عنه ومكان يجب المفروض ما ربنا قال ما من راعٍ نستعيه الله رعاية يموت موت يوم أن يموت وغش للرعاية إلا لم يرها رائحة الجنة ورائحتها على مسار 500 سنة فلذلك مش بس قضية إنه بيضع الأمر أكبر من ذلك جزاك الله خيرا المعنى واضح نسأل الله أن يكون المعنى وصل قضية التوفيق بين ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ما ربنا و... حلها ربنا قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كلها البط اي توسط خلص توسط وعشان سامر كده يقول ما عالما اقتصد نعم. وعلى الجانب الاخر ربنا يقول أنفق, انفق انفق عليك انت بتنفق في سبيل الله ربنا هيخلف عليك انفق فيعني اذا انفق ولا تبسط ولا تجعل يدك ولا تبسط فتقعد ملوما محصوره وقال ولا تبذر تبذير ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين نعم فاذا المفروض لما نشوف قارون لا أحسن كما أحسن الله إليه ولا وظف ماله في رعاية الأرامل واليتامة والمساكين ولا وظف ماله في نصرة الله ورسوله ولا وظف ماله في تجهيز السرايا لتحريبة المقدس لا ماله في حرب الله ورسوله وعانت أعطى ولاءه للظلمة يعني أعطى ولاءه حبه ونصرته لمجرم كافر يدعي أنه الإله وأنه ما وووإيه و... يدعم الإنسان يقتل و... ويشرد و... و... ويعذب و... و... ويستعبد الأمة فاذا بس دكتور يعني في... في في معنى وأما بنعمة ربك فيحدث في في في عصر كالذي كان فيه قارون وكونه يخرج في هذه الزينة أليس هذا استفزاز لمشاعر الناس بنعمة الله عليه أي نعم فاشكلام طيب يعني, يعني كيف كيف نوفق بينه وبينها أما بنعمة ربيكة تحدث يعني يتحدث رجل رجل رجل هو حسن ومظهر هو حسن لكن دون مغالاة دون يعني مغالاة م. يعني لأنه ده يجرح مشاعر يعني الواحد م. في نما هو يبدو أنه كان يزاودها شوي الرسول الصلاة والسلام قال الإنسان إذا جاب فكهة وفي ناس غلابة إلى جوار المنزل يا يدخل و... ويدريها ويدريها يا يأما يعطيهم شيئا منها ومن فقطهم من شيء فهو يخلفه لكن يجرح مشاعره او انسان مثلا يبقى عنده سيارة فارهة واجف على الطريق شايف واحد غلبان بينتظر وقت الليل مثلا طبعا في حاجات امنية لازم الواحد ينتبه لها لكن يعني مش معقولة يعني يبقى عنده اماكن فضية عشان كل جلد من كان له فضل ظهر فليعد بها على من لا ظهر له لانه دامس على قلبه يعني يعني لان طبعا الناس احيانا الحقد الحسد والبطء فلذلك هو كان في هنا بطر للنعمه نعم وخ... يعني... جزاكم الله خيرا المعنى واضح استاذه معنا مدام ميرفت من مصر السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام, السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله... جزاكم الله خيرا على البرنامج يا استاذ ربنا يخليك يا فندم اهلا بيك كنت اهلا بحضرتك كنت عايز أسأل بس عن عن قارون لماذا لم يعاقب مع الفرعون بالغرق في البحر جزاكم الله خيرا شكرا الله لك حاضر يبارك فيك حاضر السؤال عن قارون لما لم يعاقب بالغرق مع فرعون وقومه ممكن نجاوبه قبل ما ندخل في المعنى هو يبدو انه لم يخرج معه لحكمة ربانية يعني كان فيه ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يقيم عليه الحجة انه لعله يهتدي لعله يرجع وخاصة لم يخل الجو قد يكون مقهور وعلشان ينمي ثروته كان يعني بتقرب من فرعون وعلشان يعمل الثروة الضخمة دي فلا سبحانه علشان يعني إيه وحقات كان فعشان كده اعتقد هو لعله لع لو يعني غرق مع فرعون وقومه لبقى بيته وماله لكن هنا فخسفنا به وبداره الارض يعني هو وماله وكل حاجة بقى تحت الارض لا قادية ما المال حقيقة الكبر والعجب والاعتزاز وال وال وال وال بالنفس لدرجة انه يعني ايه يعني فيه في تجاوز فباغى عليهم كلمة البغي عن تجاوز الحد تجاوز في مظهره وفي معاملاته وفي تصرفاته لا. فلذلك لا. اعتقد في حكمة ربانية الله عنه اذا فهي الحكمة ربانية و... و... وضهر... ها بتوردينا ايضا ان المشمش بس الكفر بالله والشرك بالله وقتل النفس بغير حق و... و... واستحياء النساء و... و... و... وتعريض الاوطان للخطر و... وإن دمش دي ديس الأسباب الأساسية التي تؤدي على عقاب الله عز وجل لكن أيضا البغي في الأرض بغير الحق واستخدام المال في غير مصاريفها عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد أَرْسَلْنَا موسى بَآيَاتِنَا وسلطان الْمُبِيلِ إلى فرعون وهمان وقارون فقالوا ساحر كذاب هنا ربنا سبحانه وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبيانينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلن أخذنا بذنبه، فمنهم من, أرسلنا عليه. هم. فمن هم من أخ... أرسلنا عليه، أيوه، فمنهم من أخ عليه حاصبة، ومنهم من أخذت له الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، اللي هو قارون، في القرون، ومنهم من أغرقنا، اللي هو في وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، كل واحد عذاب خاص لي، لكل يعني جذاب وغاقة، أيوه عشان يبقى يعني كمان علامة بارزة إن البغي مش بس في حرب الله ورسوله على بتاع فرعون الناس عندهم مال بيستطيلون بها على الخلق ولا يصرفونه في مصارف الشرعية بينما هناك ناس يتدورون جوعا وناس فيما يسترحاج إلى, إلى, إلى, إلى تكافل وقضاء مصالحهم نعم نعم جزاكم الله خيرا ولعل دكتور جمال الذي يموت غرقا يشعر بذلة أنه هو عمال يعني شايف البر وشايف الناس وشايف كذا وما هوش قادر يتنفس مش قادر يأخذ نفس وبيموت ذليل وهذا يعني يتوافق مع فرعون الذي كان يعني بيذل الناس وبيستعبدهم والذي كان يستعلي على الناس بماله يخسف به الأرض ويكون تحت هذه الأرض التي كان يستعلي عليه يعني وكأن الله يعني يقضي على كل بالشكل الذي يكون فيه عبرة لمن خلفه مهربنا قال ولا تمشي في المرحل في الأرض مرحلنا ولا تصعر خدك للناس هو ذا خرج في زينته نعم. ويعني والمشكلة إن ما يولد السيد المتى مغضن قد برأت في مهدي فإن نعمة وإذا ما المولى قوله تولى تولى طباعه الخيلاء فهو يبدو إنه طبعا البطانة السوء المحيطون به كانوا يجعلونهم يتصور إن المفروض إنه محتمل أن يقولون أنت تبقى حاكم مصر في ذلك الوقت نعم. يعني ممكن الناس يصورون له ذلك وفي اللحظة هو تصور إن فرعون غلق المفروض كان يعتبر يعني ويتعلم الدرس لكن يبدو أنه ختم الله على قلوبهم فذا فإذا به يستمر في كبره وعجبه بنفسه وطبعا بالتالي إذا بيسيء إلى مشاعر الناس كما قلنا الاستزلال على هذا النحو فلذلك ربنا سبحانه وتعالى أعتقد الله على مستبقاه ليكون عبرة للناس خسفن به وبداله عشان كده ربنا يقول أفآمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتهم وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحنا أفآمنوا مكر الله فهو ذات خارجه بتص إن الدنيا باقية له فرعون هل لك ما في شيء فإذا بربنا سبحانه وتعالى إذا أخذه لم يفلت كما شاهدنا لا لا. فيها إذا كم دكتور جمال ولكن قارون وجد من قومه أناسا عندهم إيجابية وأمروه بالمعروف ونهوه عن المنكر فماذا قالوا له يعني ربنا يقول سبحانه وتعالى هما قالوا له وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا أدى حق ربنا في المادة لكن في نفس الوقت ما تنساش نفسه خد حق يعني الأصل فيها وإن الدار الأخيرة لا هي الحيوان نعم. وجاهدوا في سبيل الله موالكم وأنفسكم مؤكد أنه دوله معنى النفقة في سبيل الله ومصارفها الشرعية أنها توظف هذه الأموال يعني أنا لما شوف الدولة العثمانية على سبيل دكتور سلطان محمد الفاتح أو سليمان القانوني كانوا أساسوا ما تسوى بين الدولة الإسلامية أو العالمية فكانش في حاجة اسمها ولاية المتحدة الأمريكية ولا الاتحاد السوفيتي ولا دورك كانت دول الأقزام في القرن الخامس عشر ميلاد اللي هو التاشرع الهجري دولة إسلامية أموالهم الناس دول سبحان الله كانت تنفق في إيه في بناء جيش قوي فتح القوستنطيني على لدي محمد الفاتح في تحرير الأرض المحتلة في إحداد أسطول يوضع في السويس عشان حماية البحر الاحمر وحماية منع السلطين الاجنبية تهدد مكة والمدينة او يستخدمها السلطان سليمان القانوني في تحرير قاعد عسكرية في روجس من كانت في مملكة لاتينية كاتوليكية تهدد امن الشام كلها مصر تؤمن اسيا الاناظور يعني رصد أموانا ضخمة لبناء بيش قوي استمر الحصار 144 عشان يحررها ويحقق الأمن والأمان للأمة وده كان من أهم أسباب أنه هم عملوا دولة إسلامية عالمية دكتور جمال عالمية والنهاردة ننظر إلى الإسلام والمسلمين شكلهم إيه وإلى هذه القوة اللي حاجة عليها كانت أقزام بقى شكلها إيه نعم والمسألة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين أفضل الأمة على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آآ آآ آآ هو صاحب الحوض المورود وصاحب الوق الشفاعة حينما مات محمد صلى الله عليه وسلم ماذا خلف لأسرته ماذا خلف لأمته استاذنا حنشوف ماذا خلف محمد صلى الله عليه وسلم لأمته ولأسرته ولكن بعد استقبال اتصال الطفل كريم من مصر السلام عليكم عليكم السلام أهلا بك يا كريم الحمد لله اتفضل يا حبي. هل بسأل يا عمو هل بحيرة قارون اللي في الفيوم هي مكان قد في قارون ولا لأ وشكت. حاضر يا كريم جزاكم الله خيرا بسأل عن بحيرة قارون اللي في الفيوم طيب هنجيبه ولكن نستأنف النقطة اللي معانا حتى لا يضيع الخيط منا قوم, قوم قارون بدوا يأمروا بالمعروفة أنهوها المنكر وألولوا لا تفرح إن الله لا يحب الفريحين إيه المقصود بلا تفرح إن الله لا يحب الفرحين مع إن يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالفرحة قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون والإسلام دين التفاؤل والبشر ليه بيقولوا لا تفرح هو الفكرة إنه هو يعني إيه ال ال ذلك بالغرور والاعتزاز بالنفس والمال يعني مم. هو بيقول لك المشكلة هنا في سبب الفرح مش في الفرح نفسه أنا أذكر أن آه. في أحب يقص عليها قصة أن صديقه يعني كان يعني رجل عنده مال كتير وكان يعني إيه بيقول على سبيل المثال أن أنا لو جالي لي شوية برد أخذ طيارة على أمريكا وهكذا قال لي الخبر ويقول فتحت الجريدة بعد كان يوم فوجدته المتنيح فلان الفلان توفي خليه لك أنت في غرور طب ايه يعني ايه المفروض انه عندي كذا وانا اروح هو ده الاغترار بالمال نعم. يعني فارح يعني يقوله زي م... يا دنيا ما عليك الا انا كده ماش كده يعني ايه مش... مفيش تواضع لله مفيش خشة لله مفيش شكر شوف سيدنا سليمان عليه السلام يعني ده عشان يتضح الصورة نعم. لما سمع حوار بين نملتين ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين آه. آية يسمع حوار بن مرتين ويعرف اللغة ويعرف ما يقال دي نعمة يشكر مين المنعم سبحانه وتعالى يعني تجينا الحكاك عاستو قلنا أن الفرح, الفرح كفرح مستحب في الإسلام ولكن لا نفرح بأنفسنا لا نفرح بعقولنا لا نفرح ونغتر لنا أو بصحتنا أو بكذا ولكن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا أضف إلى ذلك يا أستاذ أشرف في حقيقة المدينة مازج لتبين الفارق الكبير لما طلب عرش ملكة سابق لما رأاه مستقرا عنده قال إيه هذا من فضل ربي أيوة. رد الفضل لصاحبه بيعلم الناس ان صاحب النعمة ده رب العالمين لا. اللي اعطاه المال رب العالمين لا. اللي اعطاه هذا الفضل رب العالمين وده يحتاج لشكر هذا من فضل ربي ليبلوني اختبار يعني ربنا مديني المال اختبار او هصرفه في مصارفه الشرعية ولا لا ليبلوني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر نفسه ومن كفر فان ربي غنيت. يعني اذا مش بس كده ده نموذج دولة سبق لقد كان لسبق في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم أشكروا له بلدة طيبة ورب غفور كلوا من رزق ربكم أشكروا له بلدة طيبة ورب غفور يعني ايه صرف المال في مصارف الشرعية مرضة الله اللي حصل استمر الرزق الدار طالما دايما شاكرين لنعمة الله فعشان كده ربنا جال بعد شوية فأعرضوه فأرسلنا عليهم سيلة العرض وبدلناهم بجنتيهم جنتين دواتي أكل الخمت المؤثل وشيء مصيد القليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور يعني إذا ربنا دمر عليهم لأنهم بما بمعندهم ونسوا شكره ورد الفضل م. إلى صاحبه ما ربكم لينشكرتم لا أزيدنا هاي وده الكلام اللي قال موسى م. مش موسى موسى نفسه هو ذكر كده وعندما قال لما وقال موسى لما غل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبيل ولقد أرسلنا الدكتور جمال ما زال الحديث عن المال وشكره وأهمية الشكر موصول ولكن بعد الفاصل شاني الكرام نلتقي بعد الفاصل أهلا بكم من جديد إلى قصة الصراع أستاذنا الدكتور جمال كان معنا اتصال من الطفل كريم بيقول ان بحيرة قارون اللي موجودة في الفيوم واضح راح رحلة مع المدرسة ولا حاجة وشافها هل ده هو المكان الذي يعني خسف بقارون فيه يعني, يعني مقار... اسمه بحيرة قارون بحيرة قارون لكن أنا يعني شخصين يعني ما قرأتش حاجة إن هي دي المكان لكن احتمال مم. يكون لانه هو كان في الفيوم يعني يقال هذا لكن ما اعتقد انه ده بعيد شوية بعن شوي جزاكم الله خير يعني سمحنا ما مع... لا نقول إلا ربنا يبارك الله لك على هذه الأمانة تحدثنا عن قوم قارون وأن كان فيه من الإيجابيين من وجه إليه أمرا بمعروف ونهيا عن المنكر ووجهوا إليه كلاما كثيرا منه أن يحسن كما أحسن الله إليه وأن لا يفرح فإن الله لا يحب الفريحين ولا يبغي الفساد ولا يبغى الفساد في الأرض. حاجات كثيرة أقولوا عليها رد قرون كان رد غريب أوه. يعني قال لهم إنما أوتيته على علم عندي أوه. يعني هذا الرد يدل على صفات معينة في من يقوله ما الصفات التي يعني تدل عليها أو يدل عليها هذا الرد يعني هو ده يعني رجل مجرم لأنه لم يرد الحق لصاحبه ده ربنا هو صاحب المال هو الذي وهبه هذا المال بدان يقول أن ربنا أنعم علي واعطاني يعني يعني قصة أصحاب الجنتين في سورة كاف يعني تلقي أن أحيانا الإنسان يغطر بنفسه هو بالنس الخالق هنا هو النس اللاز الرازق سبحانه وتعالى على هو لا يريد أن يرد الفضل للصحابي هذه المشكلة وهو كثير من الناس الآن في كثير يقول لك ده جايب وجهدي أنا ده فلوسها ده أنا كذبت أنا, عم أنا عندي عقلية كذا فلذلك أنا عاوز أقول أنا وسج مكرور كنت تفكر الناس النهاردة لما بيخرج وبيعمل مشروعات ولا حق من النادر ما الناس انه بيقول يا رب وفقنا كل ما تسول ان ده احكم الخطة بتاعته اخذ بالاسباب وكأي اخذ اسباب لكن تدرك ان التوفيق من عند الله عز وجل زي الانسان بيعد المعركة واعدوا لهم ما استطعتم صلقا يعد كل الاسباب يأخذوا وعدوا لهم ما استطعتم المادية والمعنوية لكن في نفس الوقت لست تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمودكم بالفعل يعني إيه يعني, يعني هكذا ترى أيضا أن هذا النموذج لم ينتهي منذ قال الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض ولكنه نموذج مكرور وموجود في كل عصر وفي كل أوان أنه لم يرد الحق لصاحبه لا. أن ربنا هو صاحب الفضل الفضل ومش الفضل لازم في المال بس ممكن في كل شيء في في, فتصحة فتصحة ممكن فتصحة في, ممكن في كل شيء التوفيق جيب. وأصل ربنا سبحانه وتعالى وما توفيقي إلا بالله يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ربنا قال اعلموا أن ملحات الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيد فتراه مصفرة ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وما وملحات الدنيا إلا متعفرون زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضل والخيل المسومة والعام وحرز ذلك متاع, الدنيا, متاع الدنيا والله عنده حسن المآب قلأ أنبئكم بخير من دل الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري بداخلها آخر الآيات فإذا المفروض رع ده رسل الله قال كمان والله ما الفقر أخش عليكم لكن أخش ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما هلكتم يعني إذا المفروض الدنيا دي ربنا زي ما جاء الله سلم يعطيها الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولكنه يعطي الأخيرة لمن يحب وقد ربنا زين لله زين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة فإذا المفروض المال دعارية في هذه الإنسان فلما قاله ابتغي فيما أتاك الله الدار الأخيرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأم وأحسن كما أحصل ولا, ولا تبغي الفسادة في الأرض فييجي في النهاية كان يقول نعم الحمد لله على النعمة التي رزقني الله إياها لك الحمد يا ربي ويصرفها وصورة لكن ده قال إنما أتيت على علم عندي وفي حد لي عندي حاجة هو دي الكلمة يعني ليس فيش حد لي حاجة في المال أنا على كيف ده مالي أنا يعني <تصفيق> يعني علمي و... و... وخبرتي والفهلاء على السرقة والتزوير وال... <تصفيق> <تصفيق> هو دي القضية المفهودة نأتي إلى المشهد قبل الأخير مشهد خروجه في زينته على قومه، فخرج على قومه في زينته. كيف نرى هذا المشهد؟ وكيف نرى انقسام الناس الذين رأوا قارون؟ ازاي كان رد فعل الناس ايه عندما رأوا قارون في هذه الزينة وفي هذا المشهد؟ كان في فريق من الناس عندهم جهل. يعني الأول نشوف المشهد، هو كيف يقرب. خرج؟ فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا. يا ليت لنا مثل ما أوت يا قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم وإن لكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحة ولا يلقاها إلا الصابرون يبقى إذن في ناس وعين في ناس مش وعين الناس اللي مش وعين تمنوا وأن يكون لهم مثل ما أوت يا قارون ومع إن ال ووضح إن حقت أقصد بالواعين دوات الذين أتاهم الله علما نعم آه. نعم اللي عندهم آه. علم تقول لا وعندهم عقيدة صحيحة إنه على يبنظر الأمور إن ده عرض زائل وبحيث الدنيا إلا متاع الغرور فهم الأمور كويس فهم الفصل أيوة الفصل إن الإنسان لا هيرجع يا الإنسان ككادح إلى ربيك كاتحا وملاقي وملاقي وها بتعلم زي نحن مثلا نسلم إنه مات وما كانش عنده ترك كل الشطر ما كانش فيه مسرجة فيها توقدها السيدة عائشة في البيت بعد وفاة النبي السلام الدنيا مظلم وما عندها الشطر إشعايير حتى وبكر الصديق لما جيه موت يعني لما نشوف ما خلفه شو يدير العقول عارفين قدر الدنيا دي لا. انها دار من لا دار له ولها يجمع من لا عقل له هي القضية فلذلك هنا ده القطاع ده والشيء الاخر مش, ال... مش بيبدو بس الكلمتين لا يلي تنامس مثل قلت يا قارون اعجبهم بقارون ده مصيبة لا. اعجبهم بالظالم وما عند الظالم نظرة الاكبر للظالم وتمني موقف الظالم ده إعانة للظالم على ظلمه ده حرام يعني اللي بينظر مثلا للظلم والقتله و... وسرقت الاوطان و... ومثير الفتن في البلاد و والذين يستخدمون أسلحة الدمار الشماء بإعجاب وأنهم أصحاب الحقوق في الزود عن الحياض اللي سرقوها وسلبوها دي مصيبة عظيمة عند ربنا لأن إعجاب بالظالم إعانا للظالم على ظلمه عشان كده رسول الله لما مر بمدائن صالح وهو في, في طريقه إلى تبوك يقول قنع رأسه وأسرع راحلته وقال لأصحابه لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أو متباكين الناس بتعود التفسير بيقولوا معنى هذا النور كان حريصا أن يقول لهم يا جماعة لا تملأوا عيونكم من الظلمة وأعوان الظلمة لا. عشان كده أسرع راحتها وقالنا عشان ما يشوفش ما خلفه الظلم لأن عانى للظلم على ظلمه لكن دول أبو غفلين قالوا يا ليتنا أنا مثل ما أوت قرون قارون وإنه حظ عزيم ده, ده دي الفئة الأولينية التنين اللي عندهم علم ربنا سبحانه وتعالى وقال الذين أوتوا العلم واي لكم ثواب الله خير عند الله. ربنا قايلوا أبقى ثواب الله خير تركت لهم الله ورسوله أبا كرمة ما أنفق ماله كله وقال له في تجهيز يسوع الأسرة وخرج معه في الهجرة بماله أربعين ألف درهم الله بيقول له ماذا خلفت لأهلك وأولادك قال تركت لهم الله ورسوله ولا الأب يقول له رابح الباعي اللي عم الدحلاه ككراس حبة الانباته السابعه سامة فيقول الناس بيتدخروا ابتغى فيما أتاك الله الدار انا هو ابتغى بتاعه بيقولوا يا جماعه هو ده الاولى ابتغى فيما اتاك الله أدار. وكان الاصل في الانفاق ما يتعلق بالاخره وابتغى فيما اتاك الله الدار الاخره ده نمره نم واحد وبعدين بالمرة كده انا جاي بالكلام ده ولا تنسى تنس نصيبك رحبين. من الدنيا ايوه فذلك, فذلك هنا ربنا سبحانه وتعالى المهم ان مشهد ابتلاء ابتليت به الأمة الناس يعني ال الأصلحية مواقف يا أستاذ أشرف ابتلاء نعم ناس شاهدوا منظر إنسان عنده أموال طائلة وخ وخرج في زينته الناس امتحنوه في واحد والحمد لله الذي عفانا مما ابتدى به الكثيرين من عباده يا رب الحمد لله الذي عفانا مما ابتدى به الكثيرين من الحمد لله على الحلال أحمد الله في واحد ثاني معجب بهذا الحرام ويتطلع إلى أن يكون ما بيدورش حتى حلال والله حرام في ناس اختبروا ناس سقطوا في الامتحان اللي قالوا يا ليت لنا مثلما قد قارون رسبوا مية في المية لأنه لو قبض في اللحظة دي هيقبض على شر والتانيين قالوا لا سواب الله خير سنعود نعم. إلى موقف يعني هذه الفئة خصوصا الفئة التي تمنت أن يكون لها مال قارون بعد وفاة قارون و و وما حدث له سيكون لهم مقولة أخرى ولكن بداية نرى كيف كانت نهاية قرون يعني ربنا سبحانه وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه ما لجيش حد حواليه رجل نفسه الأرض بتتفتح فخسفنا شوف بتتفتح الأرض وتبتع لعه فيش فين العوان فين زل... فين المدافعين فين الج جارد اللي بيقول عليه دا اللي ف... فين فين مفيش حد خلاص مهان سالم شو إذا ربنا فآمن أن يأتيهم بأسولة بيتا وهم فخسفنا به شوف, ما شوف ما نلاحظ كان السرعة وما أمون إلا واحدة الفئة ف... التي تدل على السرعة وبناءً فخسفنا به وبداره الأرض خلصت كلمتين خطفت في الحضارة. يعني هذا الملا الذي كونه في أعوام وفي سنين وخرج في زينته وأغرى أو غر ناس كثيرين يعني كل هذا الملك وهذا الـ الـ الـ هذه الزينة كل دا كانت نهايته في كلمتين فخسفنا به وبداره الأرض. خلص. والكلمة والبقية الآية. فما كان له من فئة ينصرونه؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله؟ وما كان من المنتصرين؟ وما كان من المنتصرين ما فيش حد نفعه ما كده ما دوما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا طيب ماذا ف... قال الآن هؤلاء الذين تمنوا أن يكون لهم مال قارون والذين كانوا يروه محظوظا أو واصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا لأن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون وبعدين في الآخر تلك البار الآخرة لجعلها للذين لا يريدون علوان في الأرض ولا فسادة والعاقبة للمتقين لو يدرك الناس أصحاب الأموال أستاذنا ال ال الجزء ده من المشهد يستحق وقفة طويلة ولكن معنا أستاذ أبو السعد من السعودية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا بيك أستاذ أبو السعد الله يمسيكم بالخير هل هذا لقب أم أن ابن لا أبو سعد, أبو سعد يعني ابنك ما السعد سعد سعد اسمه سعد أبو سعد نعم. يعني نعم. نعم. نسأل الله أن يكون لك وله نصيب من هذا الاسم وأن تكون يعني سعيدا الله. في الدنيا والآخرة آمين وجزاك خير على البرنامج ومتقدمون بدر أكرمكم الله تفضل بدي بس بودي أسأل الشيخ عن سؤالين لو سمحت تفضل فند يا شيخ بالنسبة للمنذن الأحرام لو كانت السؤال هذا في غير محل الآن ولكن حاول الاتصال منذ فترة فلم أستطيع فرح. أوه. ولا يهمك اتفضل. أنا, أنا أعرف ان مشاهدينا الكرام بيغتنموا مو فرصة وجود أستاذ كبير كالدكتور جمال عبد الهادي في التاريخ لا. وممكن يسألوا في حاجات حتى في غير الحلقة إن شاء الله دكتوري يجيب عنها جميعا. ما شاء الله شيخ ما شاء الله. طبعا. بالنسبة أنا أسأل عن من بنى الأحرام هذا السؤال هل هم ال او أو او أو من هو الفرعون الذي بنى ال الأحرام يعني بشكل عام يعني نعم. هذا السؤال الأول السؤال الثاني هل ذكرت الأحرام في القرآن أو في الحديث أو في كتب التفسير لم أجد لها ذكر يعني صريح يعني بهذا الاسم هل هناك اسم آخر أو او هل هي المقصودة في قول ابني لي صرحه وحتى أطلع على إلى موسى في لم أحفظ الآية هل هم ابن لي صرحه اللي هاللي فطلع على إلى موسى وإني لا ظل هو هل هو هذا هو بذكر الله خيرا عشان بس ما نطولش على حضرتك في الاتصال والدكتور حيجاوب حالا ان شاء الله بعد ما يخلص النقطة اللي هو بيتكلم فيه شكرا لك شك شكرا الله لك لك خير على ما تفضل ربنا يكرمك ما زلنا مع قارون في هذا المشهد وهؤلاء الذين كانوا يتمنوا أن يكون لهم ما قارون الآن ماذا قالوا معذرة نعيد هذه نعم. الآيات مرة فنالناها في غاية الأهمية يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين نعم. ده المشهد النهائي وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر الله بدأوا يفهموا هنا الحكمة ربنا بيبسط وأن ربنا الرزق هو الرزاق وربنا بيبسط الرزق لبعض الناس ويقدر على بعض الناس يعني يضيق الرزق لبعض الناس في حتة هنا ولو بسط الله رزق اللي لبغوا في الأرض نعم No. وينزل بقدر ما يشاء no. وفي ناس ما يغنيهمش ما, ما يصلحهمش إلا الفقر يفقرهم no. وناس لا يصلحهم إلا الغنى ربنا يوسع على من يشاء ويضيق من من و... على من يشاء لحكمة و... وربنا علمنا قال لقوم من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها على مستقرها no. مستقر no. no. وربنا سبحانه وتعالى يعني يوم أن يتق الله يجعلهم خرجوا يرزقهم الحيز ويحتسب وجعل الأعمال الصالحة وقال الصلاة وذم الرسالة الصلاة وذم للرزق وإن ال الإنسان الشيء الوحيد اللي حرمه من الرزق الذنب إن العبد لا يحرم الرزق قد جهز له بالذنب وذنبه. طب والناس اللي زي يخرون دمها مهزلوب كتير لكن ده من باب الاستدراج علشان بيقوليش تعارض من هذه وذي. وما ف... هك قالوا أيضا. فهنا ربنا سبحانه لولا أنمن الله علينا لخسف بنا. لولا من إن... الله عليه يعني هما كده بيعتبروا إن كون ربنا ما استجابش دعائهم الأولاني هذا من من وفضل الله عليهم ايوه كانوا بيدعوا ان نبقى زي قارون لا كان ممكن يخسر بهم أيضا آه. خلي بالك لأنه النية هنا يعني يعني إن... اللي يدع ربنا بحاجة يا دكتور جمال وربنا لا يستجيب أو, او لا يرى يعني إجابة في الدنيا لا يحزن يعني وليعلم أن الخير في غيرها فش كلام واشكر فويلك ان الله يخصط رزق لمن يشاء من عباده حق لولا ايمان الله علينا لخسف بنا ويلك انه لا يفلح الكافرون. يبقى هنا كشف الأمر الآن درجل كافر بالله ورسوله موسى كافر بالصحف التي أنزلت على موسى عليه السلام يعني مش بس كده وهو الذي كان يؤلب على قتل موسى وعلى من أسلم مع موسى يعني ما ننساش المشهد مش قضية حيازة المال فقط درجل كان حربا على الله ورسوله وعلى الإسلام فعشان كده نعم فولي. أنا حستاذك في الدقيقة المتبقية نقول هل نموذج قارون بقى كله ب ب بهذه الصورة التي تحدثنا عنها نموذج المليونير أو الملياردير الذي يستغل يكتسب المال من الحرام وينفقه في حرام أو الذي يمنع مال الله في نصرة دين الله أو كذا يعني هذا النموذج بشكل عام نموذج قارون هل هو موجود الآن؟ ده هو يمنع الدنيا شرقا وغربا يعني هذا النموذج موجود والدليل على سبيل المثال ربنا سبحانه وتعالى المال مش ربنا سبحانه وتعالى في أموال محق معلوم من السائل والحروم لا. ومن جاهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن فقال ليه في, في اهليه بغير غازه الله, الله فرض في اموال الاغنياء ما يسعى الفقراء فإذا جاع الفقراء اثم الاغنياء لا. طيب تعالى نشوف النهاردة العالم الاسلامي اغنى دول دول العالم الاسلامي اخواننا على ارض غزة يتدورون جوعا فين, فين أموال الزكاة الركاز زكاة الركاز عشرين في المين لا طيب الأمة يعني مستزلة لدرجة مش أدر الناس محاصرون ويجتمعون الناس يقول لك عجبين دول مانحة عشان تم تمنح من احنا ربنا غانى أغنى المسلمين فإذا دي مش حقوق لماذا يتأخر المسلمون والموت يأتي بغته زي ما شايفه فخسفنا به وبيدار الأرض وممكن الإنسان تزود من التقف أنك يا تيزة ليلك هل تبقى إلى الفجر اللي عندهم الأموال الطائلة ربنا يباريكهم فيها ويظفوها في طاعة الله لكن فين دي هذه الأموال لنصرة المسلمين على أرض فلسطين وعلى أرض غز على وجه التحديد وعلى أرض الذين يموتون جوعا في أفريقيا تعرف فتحة كل يومين يموت من أطفال المسلمين عدد ما قتل في هيروشيما ونجزك كل يومين يقتل من أطفال المسلمين يتدورون جوعا يعني مش حرام يا أمة الإسلام ان أولاد المسلمين يمدون أيديهم إلى أيدي الكافرين المشركين الذين سرقوا صرواتنا واحتلوا أوطاننا يعني عب يعني المسألة المال ده لنصرة من ربنا بتغير ليس هو فيما أتك الله الدارة الأخيرة إذن النموذج ده مكرور الآن الذين يحجبون الأموال والذين يحتكرون والذين يغالون في الأسعار وينتهزون يتاجرون في الأقوات و... إذن هذا النموذج نموذج مكرور وموجود في كل مكان وفي كل زمان أستاذ الحك في عشر ثواني لأنه وقتنا انتهى بالفعل نجيب عن سؤال أستاذ أبو سعد أبو سعد معذرة من الذي بنى الأهرام تحديدا؟ خبرها في أحد ملوك الأسرة الرابعة التلت أهرامات وخفرع وخوف وخفرع من قرع. من ملوك الأسرة الرابعة. الكبير اللي هو خوفه صار الهدفه اللي مال اللي تكلف التكاليف الضخمة دي علشان مخبارة يدفن فيها سخرت فيها الأمة وأموال أم الأم فقت فيها هذا موزج من موزج الفراعن يبنى هذه الأثار الضخمة. وفي النهاية سرقت لم تعثر على الجسد بتاعته ولا ما كان معه من مال سبحان الله ولكن هو هو كان يؤمن بالبعث كان يرى أنه سوف يحيى بعد الموت ليتنا نأخذ منها جانب واحد إيجابي وهو أن نحن في حاجة اسمها أخيرة وحنحاسب وحنسأل فنبدأ نعمل لهذا المنزل ونعمل لهذا اليوم ولكن عمل يعني عمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى هو الشيء الذي يلفت نعم. النظر يا سألت أشوف كل جدران المعابد والآثار المصرية القديمة وغيرها في حتى في شبه الجزيرة الأناظول وفي أرض الرافدين تصوير لمناظر الحساب والعقاب والجنة نعم والنار نعم يعني كأنك تنزل إلى القراءة العين دي رواية خط الطاحي. استنيك بس عشان الوقت فعلا انتهى. طيب هل ابني لي صرحا هل هو ده الصرح ولا حاجة تانية؟ الصرح اللي القصر الكبير. آه يعني ليس الأرمل. ليس ليس. بسم الله خيرًا شكرًا الله لك في نهاية هذه الحلقة الطيبة المثمرة. ونشكر مشاهدان كرام أيضا على المتابعة والمشاهدة والمداخلات القيمة وفي الحلقة المقبلة إن شاء الله رب العالمين نرى لقاء رائعا بين موسى والخضر ما المناسبة التي وقعت فيها هذه الحادثة لماذا التقى موسى بالخضر ما موقف الخضر مع السفينة ما موقفه مع الغلام الصغير الذي كان يلعب مع الصغار فخلع رأسه ما وقفه مع الجدار هؤلاء البخلاء الذين أقام جدارهم كل هذا نتحدث عنه إن شاء الله رب العالمين في الحلقة المقبلة من قصة الصراع وإلى هذا الحين لكم مني أطيب المنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>